تفسيروا سورة المطففين بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو بالله يا مقع إله أن نحريسة قود يمت كارهانات بأن نحريسة ويل للمطففين وحوها لا قسك نادكو حتى نسقاميا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وكو مركي ميسينا افسادا ما استرته وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ مَرْكَيْ أُمِّيسِ أَمَا أُمِّيسَامِنَا كَالُسْقَامِيَةَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ مِيَيْنَ أُمَّ لَيْنِينٍ كُوَاسِ إِلَّا صَوْبِحٍ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ مَالٍ وَيْنْ دَرْتَيْدْ قِيَامَدَةٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مَا لِنْتَدَتْكُ إِسْتَاقِ إِلَهَ آلَمْكَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ سَأَسْمَاهَا يَا أَمَلْكَ كُوَحٌ وُحُو كُقُرِيَّهِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا سِجِّينَ نبي محمد صلى الله عليه وسلم اتقى الناس كتاب مرقوم وكتاب على ميسن ويل يومئذ للمكذبين هلاك نوحو السقنادي مال تاسكوا بيلية الذين يكذبون بيوم الدين أهكو بيني ما لنتها بل وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وحال بيني حقا مد حدق بؤدا بلاه إذا تتل عليه آياتنا قال أساطير الأولين مرك قرآنك لغو آخرين يراه دوارك يدك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ساس ماهاء وحا مردية قلبك وذا وحا يكسبن شرين أو دنبئة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وحاسبا إن الله ما لنتاز ثم إنهم لصال الجحيم مركز لأجل ثم يقال هذا الذي كون به تكذبون وحان الله تني ونار تكوب بين ليسنا دونك كلا إن كتاب الأبرار لفي سأز حالكما ايه كتابك يا عمل كدت كو ناكسا و خو وما ادراك ما اليون نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليين ما تقالنا. كتاب مرقوم وكتاب العلاني يشهده المقربون وحنق عن تكوهي ملائكته الله الدو إن الأبرار لفي نعيم هو ونفسه وحي جل جنة النعيم على الإراءك ينظرون ما أنت قيامنا السريرة أيك دن جيسنان أي واحد كداون تعرفوا في وجوههم نظرة نعيم، وجيدها أيادنا كجر النعمة، يسقون من الرحيق مختوم، وحان لجوار بن عبد للدوري، ختامه مسك، وفي ذلك فلتنافس المتنافسون. وَحَانَ لَغُ خَتِيمَ مِسْكٍ يَوْدْغُونَ أَرِنْتَ سَأُتَرْتَمَيْنَ تَرْتَمَى يَشُ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ وَحَانَ لَغُ دَهِي عَبِتَان سَرَى عَيْنَي أَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ وَإِلَيْكَ عِبَادُكَ وَاللَّهُ عَدُّ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ كوي دنباباي وخايا هان كو كو قسله كوي حق الروميه واذا مر بهم يترمزون هداي مرانوي حقيري چري واذا انقلبوا الى اهلههم قلبوا فكيهم مركي غري النقدان نقن يغو وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَئِنَ ضَالُّونَ مَرْكَيْ أَرْكَانْ مُؤْمِنِينَ تَنَوَحَيْدَهَا كُوَاسِ وَعَدٌ سَيِّهِنَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ لَوْمَنَ دَرِينَ إِنَّ إِلَى اللَّيَالِيَ مُؤْمِنِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ مَا لِنْتَ قِيَامَكُ وَرُمَيَ حَقَّ وَحَيُّ قُصْلِ على عَلَى الْآرَائِكِ يَنْظُرُونَ سَرِيرَ كُرْكُدَايْنَا وَكَذَاوَنَ هَلْ ثُوِّبَ الكفار مَا كَانُوا يفعلون ميان لغا ابالمرنين غالدا وحي فليين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سوره المطففين ومكية لحيا شد ايدود اينا ككوبان حيوانا سوره 38 تناد ترتيب القران Suratul Mutaffifin wa hay ka laysa inhalaq yahuk usgna da kuw mizan kan usqamiy markay dadka u beegayaan markay beeganayaan nasifi an haqooda u qaata halal hadan jitka Allah subhanahu wa ta'ala alla qalla yahnn hadda baqfki Allah ka baqaya wa inu iska ila liya yana asiga khaldan si usal umdanin adabka Allah făruri alea uchiți acel cu fac. În momento ca se uchi mai adărterat, Alba Starting Aut Interrede va s-a un poate să-a oferece acest lucru. strong înc familie, te maachen Thisa, te am provistii îmi cu iși ca bani lui creditului Sidastarad de 21 لقد de 21 documente 11 la 100 la 100 la 100 la 100 la 100 la wa